مساكم الله بالخير جميعا حياكم الله أهلا وسهلا بكم معنا في تتمة ما بدأناه من محاضرة شرح استخدام سلسلة محاضرات شرح استخدام أجهزة أبل الذكية طبعا أنهيناها الحمد لله بتوفيق الله ومنته والآن داخلين على نظام الماك شرح نظام الماك اللي هو أجهزة أبل الحاسوبية كمبيوترات خاصة بأبل تكلمنا عن الجهاز بشكل عام شرحنا أهم المفاتيح الخاصة فيه أهم الاختلافات أو جميع الاختلافات عن الويندوز تكلمنا عنها تقريبا شرحنا طريقة التفاعل مع القوائم ماذا يعني أن أتفاعل مع القائمة كيف أدخذ عليها تحدثنا عن أن أو أثبنا في أن الماك يختلف عن الويندوز في طريقة تصفح المجلدات والملفات سأتكلم الآن طبعا سأحاول أن أتوقف بين فترة وأخرى لكي يستمع إلينا كل من يدخل حديثا سأتحدث بداية عن بعض الأمور التي تميز جهاز الماك وحتى لو كانت موجودة في الوندود فهي يعني غالبا تتطلب العديد من البرامج طيب أكثر شيء أعجبني أو من أكثر الأمور التي أعجبتني في الماك هي خاصية المجلدات الدكية مجلدات الذكية فعلا هي مجلدات ذكية وخاصية جميلة جدا أشبه بالبحث ولكنها ليست بحث بحث متقدم أقوم أنا مثلا بإنشاء مجلد ذكي وأسميه مثلا الصوتيات ومن ثم من خيارات المجلد نفسه أضبطه على الملفات الصوتية و المكان الذي احفظه فيه و ما اقوم بفتح المجلد لاحقا ساجد بداخله جميع ملفات الصوتية الموجودة على الكمبيوتر بغض النظر اين هي بغض النظر في نفس المجلد ام خارج المجلد ام ام ستكون موجودة معي داخل هذا المجلد الذكي لاني ضمن الاعدادات امرته بان يستورد الملفات آه آه الملفات الصوتية فقط بإمكاني أيضا أن أنشئ مجلد ذكي وأضع ضمن خياراته كلمة Magic وأمره بأن لا يستورد لي إلا الملفات التي يكون فيها كلمة Magic سواء تكست أو صوت أو فيديو أو أي تصنيف آخر ولاحقا عند فتح ذلك المجلد الذكي سوف أجد داخله جميع الملفات التي اسمها Magic لكي تضط يعني توضح الصورة بشكل أكبر. ساعطيكم مثال. مثلا أنا عندي في الج في جهاز الكمبيوتر مجموعة من الكتب. بعضها على الديسكتوب توب والبعض الآخر في المستندات والبعض الآخر في مجلد التنزيلات والبعض الآخر في ال hard disk الموصول بالكمبيوتر وهكذا. بإمكاني أن أعمل مجلدا ذكيا وسميه المكتبة وأحدد ضمن خياراته. المستندات فقط. حالما أفتحه سأجد بداخله جميع كتبي موجودة طبعا على شكل اختصارات ولكن بإمكان التفاعل معها فتحها نسخها وضع يعني تطبيق أي من التأثيرات عليها وبكل سهولة لن تحتاج إلى ترتيب الملفات أو البحث عنها. فقط ما عليك إلا جدولتها وتصنيفها ضمن مجلدات ذكية هذه من أكثر الأمور التي أبهرتني حقيقة في الماك وأصبحت لا أحمل هم أين وضعت الملف الفلاني ومصب الملف الفلاني وعلي الترتيب وعلي التنظيم لا أصبحت فقط أصنف تصنيفات في المستندات ملف للموسيقى والصوتيات وملف للفيديو وملف للمستندات وملف للبرامج وهكذا وفوق هذا وحدد الصياغ التي أريدها أن تظهر في المجلد. مثلا أنا أريده صوتيات ولكن أريد أن يختص بملفات MP3 فقط بإمكاني ذلك وبكل سهولة هذه واحدة من الأمور التي سوف نشرحها بتطبيق بشكل مفصل إذا تسع الوقت أو في المحاضر القادم بإذن الله تعالى أه أخرى جميلة جدا لإمكانك أن تخصص فلاش داخلي فلاش داخلي يعني فلاش وهمي تذهب إلى خانة معينة في في في الماك وتقوم بإعداد فلاش وهمي طبعا ليس وهميا هو يقتطع من الذاكرة الجهاز تقوم بتحديد المساحة مثلا 150 مية وستين جيجا بايت مثلا أو خمسة أو, أو, أو ستين جيجا بايت المساحة التي تريدها وبعد ذلك تقوم بقفلها بقفل بقاس ويد أو رقم سري أو كلمة مرور وبإمكانك هذه القطع الفلاش الوهمي بإمكانك أن تنسخه إلى أي مكان تضعه في سطح المكتب تضعه في مستنداتك، تضعه في الهارد ديسك ترسله إلى شخص ما سيبقى كأنه فلاش ولكن عندما تضغط عليه سيطلب منك إدخال الباسوورد تدخل الباسوورد ويظهر في جهاز الكمبيوتر ما الفائدة منه؟ الفائدة أنك بإمكانك أن تحفظ ملفاتك المهمة والثرية مداخله بمعنى تحفظ ملفاتك السرية المستندة تقوم بنسخها ورصفها به عادي بشكل اعتيادي كما ذكرنا هو فلاش تقوم بنسخها ورصفها به ومن ثم تخرجه توضع صار معين كوماند زائد اي وسيقوم الفلاش وسيختفي الفلاش سيكون فقط موجود بالمكان الأصلي الذي أنت وضعته فيه سيختفي ولن يعود إلا حين تضغط عليه من مكان الأصلي وتقوم بإدخال الرقم أو كلمة مرور بشكل صحيح يعودوا إلى يعوده بعدها إلى أجهزة الكمبيوتر والفائدة أن بإمكاني مثلا أن أضع مجموعة من الملفات السرية وأقفل الـ وأقفل الـ الفلاش برقم سري ومن ثم أرسله إلى صديق مثلا أو أضعه في أي مكان أحفظه بأي طريقة كانت ولكن لن يتضرر ولن يتطلع عليه أحد إلا حين يعرف الباسوعد هذه من ضمن المزايا الـ الـ الأفضل لماك نتحدث الآن بشكل مختصر عن الفويس أوبر الفويس أوبر فيه العديد من الـ من الـ من الأمور الفضيعة يمكنك أن تخصص إعداداتك إذا أردت أن تستخدم VoiceOver مع أكثر من شخص بإمكانك أن تحفظ إعداداتك أنت على فلاشة تقوم أنت بتسميتها باسمك مثلا وشخص آخر يستخدم VoiceOver ضمن إعدادات أخرى يقوم أيضا بحفظ تفضيلاته على فلاشته وبإمكانكم التنقل بين تلك الإعدادات بكل سهولة عبر وصل الفلاش والموافقة على تغيير التفضيلات Time Machine أيضا هذه الخاصية طبعا يستحيل أن أشرح كل منهما على حدة ولكن أو كل من تلك الخصائص على حدة ولكن سأعطيكم فكرة مسيطة عنها ثم ما يتسع به الوقت نأخذه بإذن الله إنه يتسع الوقت وإنه يتسع سنحاول طرحها بمحاضرات أخرى إن شاء الله تعال ميشين آخر ما سنتكلم عنه وهي خاصية خارقة ستفاجعكم ربما أكثر من المجلدات الذكية ماذا لو قلت لك أنك لن تفقد ملفاتك أبداً. أجل، تايم ميشين وبعد أن تخصص هارد ديسك مخصص للتايم ميشين هي برمجية عبارة عن آلة أخذ باك آب بشكل دائم. تأخذ نسخ احتياطية من جهازك بشكل دائم. مثلا قمت بإضافة ملف يأخذ نسخ احتياطية هذا الملف وأين أضعها بالهارد ديسك فيك؟ في ملو احتجتها. لاسترجاع نسخة معينة أو لو حذفت ملف بالخطأ بإمكانك استعادته من هناك أو لو مثلا طلعت لعمل فورمات لجهازك بإمكانك استعاد نسخ احتياطية كاملة عبر ذلك الهارد ديسك الذي كان موصلا بجهازك الكمبيوتر خدمة خارقة إذا أنا الآن أضمن طبعا كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن أضمن أن بعد مشيئة الله أنني لن أفقد ملفاتي بعد الآن أبدا يعني الويند الماك أساسا جهاز يصعب بل يستحيل اختراقه هذا واحد اثنان لو عملت فورمات بشكل مفاجئ لو عملت فورمات بشكل مفاجئ فسيكون التايم شين يعمل وبكل بساطة بإمكانك استعادة نسختك من ملفات المفقودة والتي قمت سابقا بوضعها يعني هو يعمل بشكل آلي أنت لن تحتاج ل ل لإجراءات معينة فقط تعطيه تخصيص أو تحديد ما هي الأشياء التي تريدها أن يحفظها مثلا أنت لا تريد أن يحفظ الصور ولا تريد أن يحفظ ال... ال... الفيديو أو تلت البرامج فقط نعم هكذا بإمكانك بكل بساطة تخصص إعداداتك والتايم ميشن عليه الباقي وبشكل آلي دون أي تدخل منك. هذه من أبرز الأمور التي قد نتحدث عنها أو من أبرز الاختلافات التي يعني فاجأتني الحقيقة فاجأتني ناهيكم عن الدعم الكبير لشركة أبل والذي يتلخص بتليفون خاص فيهم على سكايب بإمكانك الاتصال بهم مجاناً طبعاً يجب أن يتقن الشخص اللغة الإنجليزية تتصل بهم مباشرة، تطرح مشكلتك ويحاولون مساعدتك أنت لحلها، وإن لم تستطع يقوم موظف وبعض يعني خطوات بسيطة بالدخول على جهازك وإصلاح الأخطاء ال الموجودة فيه بكل بص... بكل سهولة يعني شكرًا لآبل. شكرا لكم أنتم على المتابعة أعتدل جدا متعب غاية التعب بشكل لا, لا تتخيلونا ربما الصوت متعب جدا أنا الآن سأجيب على بعض أسئلتكم إن شاء الله ربكم قدرت أفيدكم وقدرت أنه أعطيكم بشكل مختصر عن الأشياء الأمور اللي راح نتكلم عنها بتفصيل بالمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى أمانة وعاني من بعض المشاكل فلم أريد أن أشرح لكم بعض الأمور دون دون يعني دون تفرغ كامل ادعوني دائماً ادعوني وإن شاء الله يا رب ألتقيكم الأسبوع القادم ويكون الحال أفضل لا تقلقوا لا شيء لا شيء مهم أبداً أبداً أبداً, أبدا هو فقط إرهاق من كثرة العمل أتلقى الآن أسئلتم وأشكر المستمعين متابعتهم طبعا في المحاضرة التالية لهذه المحاضرة سنتحدث عن تلك الأمور التي تكلمنا عنها سنتحدث عنها بتطبيق عملي بنفس الوقت ما شجعني على تخصيص هذه المحاضرة للحديث عن هذه الأمور هو أنه أنا خفت أن أبدأ بالتطبيق بشكل مباشر ولا أحد يفهم ما هي فكرة المجلدات الذكية مثلا أو التايم ميشين أو الفلاش فلاش الوهمية أو قفل الملفات برقم قمت به. أحب أن أذكر أن هذه تأتي بشكل افتراضي مع أي جهاز من أجهزة أبل الحاسوبية. الآن يعني بالمحاضرة القادمة بيننا سأتأكد بشكل أكبر أنكم فهمتم المغزى، فهمتم جميع هذه البرمجيات التي تحدثنا عنها. في برمجية كمان أخرى ودت لو أتحدث عنها بشكل كمان جميل لكن لعلها في نهاية المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى تفضلوا بالأسئلة وأعتذر عن التقصير حياك الله أحمد جيك بارك الله فيك والسلام عليكم إن شاء الله يذهب الشهر كما يقولون سؤال بسيط بالنسبة للملفات الذكية هي تجمع طبعاً الملفات التي تريدها في ملف واحد، لكن هل يكون فيها نصها خاصة ولا اختصرات فقط؟ يعني هل يكون عندك نصتين من الملف نفسه أم فقط اختصرات في هذا الملف الذكي؟ لا لا طبعا اختصارات كما ذكرت لكم سابقا ولكن بإمكانك أن تجري عليها جميع ما يجري على الملف يعني ليس فقط اختصارا بإمكانك تشغيله مثلا لا بإمكانك أن تجري جميع ما يجري على الملف من مكانه الأفلي ولكن عبر هذا المجلد يعني يا ماجيك مثلا أنا عندي قرآن كريم يعني في عدة قراء وكلهم بي 3 عملت مجلد من للمجلدات التقيه حطيته صوتيا للان بي 3 بس راح يجيب لي يعني القران الكريم مثلا وغير القران الكريم طبعا بس انا اقصد على القران يعني مثلا سعد الغامدي لو وحده اضغط عليه واشوف ايش أشوف ولا بس الصور راح تكون مكررة بالنفس المجلد اضحي لي النقطه هاي بس <تصفيق> لا الصور حتكون مكررة يعني هو مجلد للملفات وليس للمجلدات. لو أنت خصصت أن يحتف أو أن يأتيك بالمجلدات لا أدري لم أجرب سابقا يعني ما جربت من قبل لكن أعتقد أنه لا فقط الملفات لأن أنا مثلا عندي مجموعة عندي مجموعة من الألبومات فيها مثلا 16 17 تراك تقريبا يمكن 100 ألبوم أو يزيد. أحيانا عندما أفتح المجلد في بعض التراكات أو المسارات لم أسميها تبقى على اسمها الافتراضية 0-1-0-2-0-3 فيأتيني بالأسماء مكررة 0-1-0-1-0-1-0-1-0-3-0-3-0-3 01, وهكذا يعني ترتيب هجائي حسب الأسماء حياك الله أخ مجد الآن بالنسبة للملف الذكي إذا قمت بتغيير اسم أحد اختصارات هل يتغير اسم الملف في الأصل في مكانه الآخر عم يجب أن تغير اسم الملف من مكانه الأصلي؟ أم والله دل... لم أجرب ولكن افترضين أعتقد نعم يتغير.